سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح العيون فلو أن سفنا أرسلت فيها لجرت ورواه ابن ماجه. من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بنحوه وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن يزيد بن رفيع رفعه أنه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا فيقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها وتبكون في الدار التي لا يرحم أهلها هل تجدون اليوم من تستغيثون به قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد والقربات خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم في النار عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال فيدعونا أربعين سنة لا يجيبهم أحد ثم يجيبهم مالك إنكم ماكثون قال فييأسونا من كل خير قوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك به وقال حسن صحيح حسن صحيح غريب وقال ابن مردويه بسنده عن أبي سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى تلفح وجوههم النار قال تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم اجارنا الله منها <تصفيق> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين وبعد حقيقة يعني عذاب النار وما فيها من الأهوال وال الشر كله والخبذ كله مجومعة في النار ولكن من أين يبكي ومن أين له الدموع وهو في جهنم التي تطلع على الافئده ليس فقط دم ولا والحديث الذي ذكره ان كانت الحديث فيها ضعف لكن ما في كتاب الله يكفي فان الله جل وعلا ذكر انه لا يخفف عنهم العذاب ولا انهم يخرجون منها فهم في عذاب مقيم فعذاب النار لا يطاق غير أن الله جل وعلا بقدرته جعلهم لا يموتون ولا يحيون يتمنون الموت ولكن هيهات فهو عذاب مقيم أبدي فإذا كان مثلا هذا الذي يدخل النار ما يدخلها الا من الجن والانس هم وقودها وقود النار بنو آدم وبنو الشيطان وتوقد عليهم بالحجاره لا توقد ولكن هؤلاء هم الذين يصلونها وهؤلاء جعل الله جل وعلا لهم عقول وافكار وجعل لهم ايات تحيط بهم في الدنيا من خلقهم من خلق السماء والأرض والرياح والسحاب والنبات والموت وغير ذلك كله يدل على وجوب عبادة الله وحده ومع ذلك لم يلتفتوا إلى هذا ولم يرعوا إليه بل قد يسخرون من من يؤمن بهذا فاستحق العذاب الأبدي الذي لا نهاية له ما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك عن يموت يميتنا فقال إنكم ماكثون في موت ومر معنا في الحديث أنه يؤتى بالموت بصورة كبش أملح يجعل بين الجنة والنار فيدعى أهل النار وأهل الجنة ويقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت رفعهم الله إياه فيذبح ويقال لهم خلود بلا موت هؤلاء وهؤلاء فاهل الجنة يزدادون ضبطا وسرورا وحبورا واولئك يزدادون شرا وعذابا سرمديا فالإنسان في هذه الحياة مدته بسيطة جسيرة وتذهب كأن, كان لم تكن وهو لا يخلو من حالتين إما أنه يتقرب ويسير إلى النار بالأعمال التي يعملها أو أنه يبتعد عنها الى الجنة ما هذه وهذه وقد يكون هناك مخلط الذي ولكن الأمر المشكل الذي لا يؤمن بهذه الأمور لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا يفكر فيها هذا الذي يقال له ننساك اليوم كما نسيتنا الآخرة فهو يبقى في يأس وعذاب سرمدي نسأل الله العافية وعلى كل حال يجب أن الإنسان يكون بين عينيه دائما, دائما ما سيلاقيه بعد الموت وأول ما يلاقي ملك الموت الذي يخاطبه ويخاطب روحه يقول له أخرج نفسك فإما أن يكون مذل الروح في بدن طيد فيخاطب المخاطرة التي تناسبه أو يكون في بدن خبيث فيخاطب المخاطرة التي تناسبه ولهذا ذكرهم الله جل وعلا في آخر سورة الواقعه وجعلهم ثلاثة اقسام قسم هالكون يقال لهم في أرواحهم يخاطبها يخرج إلى حميم وعذاب أليم والقسم الثاني وقال سلام عليكم والقسم الثالث استقبلون بروح وريحات في هذه السوره ذكر القيامة الكبرى اولا ثم القيامة الصورة التي عند الموت قال إذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعه يعني تخفض طوم إلى الليين قوم إلى عليين قوم إلى عليين وتخفض آخرين إلى جهنم إما ذكر أبسامهم اصحاب اليمين مع اصحاب اليمين واصحاب الشمال مع أصحاب الشمال والسابقون السابقون السابقون هم الذي عند الموت يقال لهم يستقبلون بروح وريحان وبشرى من رب العالمين جل وعلا اما اصحاب اليمين فهم الذي يقال سلام عليك من اصحاب اليمين سلام عليكم يعني انهم سالمون و السابقون هم الذين أدوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتقربوا إلى الله بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات فسبقوا إلى رضوان الله جل وعلا أما أصحاب اليمين الذين اكتصروا على فعل الواجب وترك المحرم أما أولئك الذين أهملوا أمر الله أهملوه نهائيا وعلى كل حال الإنسان ما يخلو من قسم من هذه الأقسام إما من أو لا لأنه ما في قسم ثم النهاية أنه ما فيه مسكن ثالث إما في الجنة أو في النار ما فيه إما هذه وهذه وقد يكون الإنسان مثلا مخلط و مسرف على نفسه وهو مؤمن يؤمن بوعد الله وما عد ولكنه ظلم نفسه فيعذب بمشيئة الله قدر يعني ما اجترح من السيئات ثم يرحمه الله جل وعلا إذا كان مات على الإيمان و يدخله الجنة برحمته جل وعلا الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات الإنسان على غير الشرك وهو مسلم فلا بد في النهاية أن يقوم في الجنة ولكن كيف الإنسان يطيق العذاب يجب أنه يحتل لنفسه يجب أنه يعمل في فكاك نفسه وليس هناك شيء يفكه من العذاب إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال أحاديث سيد الرقاش ضعيف ما معي ذلك ذلك الحديث الضعيف هالتي العديد ولا شك أنهم يبكون ولكن هل تسير دموعهم كتسير فيها السهل قال أحاديث شتى في صفة النار وأهلها قال أبو القاسم الطبراني بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قال فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب أخذ أخذنا بها فأخذنا بها قال فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى ذلك من بقي في النار من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه في الدنيا التي لأن الكافر قد يود, قد يود أنه كان مسلم ولكن الشقع الذي حال بينه وبين ذلك من أمور الدنيا وغيرها منعته من هذا نعم وقال الطبراني قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال قلت لأبي أسامة أحدثكم أبو روق عطية بن الحارث قال حدثني صالح بن أبي قريب أنه قال سألت ابا تعيد الخدري فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال نعم سمعته يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين في النار بعدما يأخذ نقمته منهم وقال لما أدخلهم النار مع المشركين قال لهم المشركون تزعمون أنكم كنتم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار فإذا سمع الله ذلك منهم أذناء في الشفاعة لهم فيشفع الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم قال فذلك قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فيسمون في الجنة الجهنميون من أجل سواد في وجوههم فيقولون يا ربنا أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم فأقر به أبو أسامة وقال نعم نشك هذا جاء في آيات عدة بكتاب الله كما قال في آيات ولو ترى يحردوا على النادي فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لهم ما كانوا يخون من قبل في آيات كثيرة يعني يتمنون أن يكون مسلمين لكن التمني هذا معناه زيادة عذاب وكل كافر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ولكن ليت والتمني وغيره ومن الحسرات التي هي من العذاب لأن العذاب كله يجمع في جهنم يجمع عليهم عذاب الحسرة وعذاب البدن وعذاب أيضا النفس وعذاب كونه يحشر مع من كان سببا في هلاكه في كفره وغير ذلك من الأمور التي تكون لأهل النار إن شاء الله ها. وقال الطبراني بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزة ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياه فيبرعون من حرقهم كما يبرأ القمر من كسوفه فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال الطبراني لم يروه عن معرف ابن واصل إلا صالح ابن إسحاق الجهبد أثر غريب وسياق عجيب قال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك وهي تمايل عليهم حتى توقف عن يمين العرش ويلقي الله عليها الذل يومئذ فيوحي الله إليها ما هذا الذل؟ فتقول يا رب أخاف أن تكون لك في, في نقمة فيوحي الله إليها إنما خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة فيوحي الله إليها فتزفر زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا جرت قال ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا صعق إلا نبيكم نبي الرحمة يقول يا ربي أمتي أمتي أثر آخر من أغرب الآثار عن كعب الأحبار يا رب أغرب في اسمه الآثار والغالب على رواية ابن عبد الدنيا الضعف وقد الله جل وعلا عن الإسرائيليات وعن الآراء والحديث الضعيفة بما في كتاب الله جل وعلا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي هذا نعم قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بسنده عن زاذان أنه قال سمعت كعب الأحبار يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة فصاروا صفوفا فيقول الله تعالى يا جبريل ائتني بجهنم فيأتي بها جبريل تقاد بسبعين ألف زمام بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مئة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم لا زفرت فإن يقول جبريل ائتني بجهنم ثم يقول يؤت بها بسبعين ألف زمام يعني هذا تناقض على كل حال يعني كعب الأحبار رواياته كلها أو غالبها أو جلها إسرائيليات عن بني إسرائيل وهذا الذي جاء الحديث فيه لا إذا حدثكم أهل كتاب لا تصدقهم ولا تكذبوهم إلا إذا كان عندنا ما يكذبوه أو عندنا ما يصدقه لأنهم الحديث التي تروى عنهم ثلاثة أقسام قسم يكون مخالفا لما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله هذا لنقبله يرد وقسم يكون متفق بما أنا فهذا نصدق به وقسم لا يكون مخالفا ولا يكون أيضا موافقا فهذا الذي نقول فيه لا نصدقه ولا نكذبه ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب ولكن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية أما يقوله كعب وغيره من الأخباريين الذين ينقلون عن الصحب, الصحب اليهود وغيره نعم نقص الحديث في حتى استغاثة بالنبي لا لا بسي ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيان أنواعها وتعدادها النوع الأول منها شفاعته الأولى وهي العظمى الخاصة به من بين سائر إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل حتى إبراهيم الخليل وموسى الكليم ويتوسل الناس إلى آدم فمن بعده من المرسلين فكل يحيد عنها ويقول لست بصاحبها حتى ينتهي الأمر إلى سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء بين الخلق. ويريحهم مما هم فيه ويميز بين مؤمنهم وكافرهم بمجازات المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار وقد ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى في سورة سبحان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقد قدمنا في هذا الكتاب من الأحاديث الدالة على هذا المقام المحمود ما فيه كفاية ولله الحمد والمنة وثبت في الصحيحين من طريق هشيم عن, عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامه وقد رواه أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ورواه الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن بذر، ذر فقوله وأعطيت الشفاعة يعني بذلك الشفاعة العظمى وهي الأولى التي يشفع فيها عند الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد ويغبطه بها الأولون والآخرون ويغبطه بها الأولون والآخرون فهذه هي الشفاعة التي اختص بها دون غيره من الرسل وأما الشفاعة في العصاح فيش فيشركه فيها غيره, فيشركه فيها غيره, فيشركه, فيها غيره في فيشركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين حتى القرآن والأعمال الصالحة كما سيأتي بيان ذلك فيما نورده من الأحاديث الصحيحة وغيرها فقد ثبتت له ولغيره. وقال الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. ورواه البيهقي بسنده عن عبد الله بن سلام أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا أول شافع ومشفع بيدي لواء الحمد تحت آدم فمن دونه وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حديث لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله فنعاهم عن ذلك لأن هذا كان في باب المفاخره يعني باب الخوف من الغلو وباب سد الذرائع التي يمكن يدخل منها الشيطان إلى الأمة وهذا من باب الإخبار عن الواقع لانه ما في طريقه لاخباري بهذا الا عن طريقه هو صلوات الله وسلم وأمره الله جل وعلا أن يخبر بهذا امته لا يكون هذا مخالفا لهذا بل هذا يتفق معه ولكن هذا يحمل على الاخبار والتحدث بنعمه الله وذاك يكون من باب سد الذرائع والخوف من تقول الشيطان على بعض الناس ثم يتألق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ولهذا نقول الشفاعة هي لله جل وعلا ولا أحد يشفع إلا إذا أمره الله كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيء ولا, شي ولا عقلون كل لله الشفاعة جميعا الشفاعة لله جل وعلا وحقيقة الشفاعة هي إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفع وإلا فالامر كله لله جل وعلا يأمره بالشفاعة ليكرمه يظهر كرامته كذلك يأمره حتى يرحم من يشفع فيه فهي لله كلها أما التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به ودعواه يدعى يشفعلنا يشفع لنا وذا هذا من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين الشفاعة من أسباب المانعة للشفاعة الشفاعة يجب أن تطلب من الله جل وعلا وحده قال وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فردت عليه يا رب هون على أمتي فرد علي الثانية أن اقراه على حرفين قال قلت يا رب هون على أمتي فرد علي الثالثة أن اقراه على سبعة أحرف ولك بكل ردة ردتها مسألة تسالنيها فقلت يا رب اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام يعني هي الشباعة الكبرى الشباعة الكبرى لي لا خلاف فيها بين الأمة حتى الخوارج الذين ينكرون الشفاعة يؤمنون بها والمعتزله وغيرهم لأنه ليس فيها خاج أحد من النار أو خاله الجنة وإنما فيها الشفاعة ليقضي الله بين الخلق يلهمهم جل وعلا طلب الشفاعة يطلبون من الرسل الذين وقفوا معهم يطلبون منهم أن يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بيننا كلهم يرد الطلب وتتراجعون وتتراجع حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشبع ولكن او يشفع من اول وهله كما قال يقول فاذا جاء وذهبت <تصفيق> الى مكان تحت العرش فاسجد لله جل وعلا ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الان ثم يقول جل وعلا ارفع راسك وسلت عطاء وشلت شفه وشفع قبل ان يقول اشفع ماشي إنه كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه ما في احد يشفى عند, عند الله جل وعلا قبل أن يأمره الله جل وعلا بذلك إن هذا من تمام الملك فالملك كله لله والأمر كله له ولكنه جل وعلا يكرم من يشاء فيأمره بالشفاعه ليرحم المشفوع فأمر يرجع إلى الله جل وعلا كله الواجب أن يطلب تطلب الشفاعة من الله فيقال اللهم شفع فينا الشفع اللهم شفع فينا نبيك والشفاعة أكسام ولكن منها شيء خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة للفصل بين الخلق وهي التي ذكرها الله جل وعلا بقوله ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا على القول الصحيح العلماء انها الشفاعه الشفاعه الكبرى فهي خاصه به والثانيه ايضا خاصه به وهي شفاعته في دخول اهل الجنه اول ما يفتح الباب له فلا يفتح حتى يشفع إذا شفع في دخولها الجنة فتح الباب ودخلوا أما الثالثة الخاصة الله فهي في رجل واحد فقط وهي شفاعته في أمه أبي طالب الذي كان يحوطه وكان يدافع عنه ويناصره ف. الله جل وعلا أنه يجعله في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه يرى أنه أشد للنار عذابا وهو أهونه بسبب حياطته للنبي صلى الله عليه وسلم أما البقسام الأخرى فيشترك فيها الأنبياء والمؤمنون والملائكة حتى الأطفال يشفعون لابائهم المسلمين نعم قال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام قد أمر بهم إلى النار الا يدخلوها هو الدليل على هذا يحتاج دليل قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه الأهوال بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليها قال ويبقى من بري لا أجلس عليه قائما بين يدي الله عز وجل منتصبا بامتي مخافه مخافة ان يبعث بي الى الجنه وتبقى امتي بعدي فاقول يا رب امتي فيقول الله يا محمد وما تريد ان اصنع بامتك فاقول يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنه برحمه الله ومنهم من يدخل الجنه بشفاعتي وما ازال اشفع حتى اعطي سكاكا برجالٍ قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا خازن النار ليقول يا محمد ما تركت لغضب ربك لأمتك من نقمة قال وحدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمر بن أبي كريمة قال حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي انيسه عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يحشر الناس عراتا فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قياما أربعين سنة فينزل الله عز وجل من العرش إلى الكرسي فيكون أول من يدعى إبراهيم الخليل عليه السلام فيكسى قبطيتين من الجنة ثم يقول ادعو لي النبي الامي محمدا قال فاقول فافسى حله من ثياب الجنة قال ويفجر لي الحوض وعرضه كما بين ايله الى الكعبة قال فاشرب واغتسل وقد تقطعت اعناق الخلائق من العطش ثم اقوم عيمين الكرسي ليس احد يومئذ قائم ذلك المقام غيري ثم يقال سل تعطه واشفع تشفع قال فقال رجل اترجو لوالديك شيئا يا رسول الله قال اني لشافع لهما اعطيت او منعت وما ارجو لهما شيئا ثم قال المنهال حدثني عبد الله بن الحارث ايضا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بطوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار هذا لا يصح الحراف إن الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذا يخالف هذه الآية والحديث الضعيفه التي خصوصا في هوايات ابن عبد الدنيا غالب عليها أنها ضعيفة، لا يجوز أنها تثبت بمثل هذا نعم. السياق سياق الحديث وانتقل إلى النوع هذا. لا <تصفيق>